ويومه ذي يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعده الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا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 وجاءتهم غصنهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء إن كن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 وكانوا بشركاء ذائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون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 ورب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شرك زاء فيما رزقناكم فأنتم, فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 وإذا أذقنا الناس رحمة فرعوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يغنتون أَوَلَمْ يَرَو أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 فَلَئِنْ نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيُذِيقَكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَلِيُدْخِلَكُمْ مِن ولي تبتغو من فضله وعلى علكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حق علينا نصر المؤمنين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 انتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذراتهم ولا هم يستعطفون ولقد ضربنا للناس فيها من كل مثل ولئن جئتم بايه ليقولن الذين كفروا ليقولن ان الذين كفروا ان ام ثم الا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون